قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ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 هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرُوهُمْ قَاتَلَهُمُ الله أَنَّ يَفُكُّون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ أَوْرَؤُسَهُمْ لَوْ أَوْرَؤُسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وهم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 مَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ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 ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرِ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 الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 الله شكور حليم عام الغيب والشهادة العزيز الحكيم اسمسم الله الرحن ال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 والله انزله اليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا اسكنوهم من حيث سكنتم من اشركم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى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 اهو اليكم ذكرا رسول يتلو عليكم ايات الله مبينات ليخرج الذين امنوا ليخرج الذين امنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور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 لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله وان الله قد احاط بكل شيء علما بسم الله الرحمن الرحيم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 إ تَتُبَائِل اللهَّهِ فَقدَدَ صَغَدْ قُلوبُكُمام وَإِن تَبَهَرَ عَلَيْهِ فَإِن اللهَّه هو مَوْولهُ وَجريل فَإِنَّ اللهَّه هو مَوْلهُ وَجرل وَصَالِحُ المُؤمِنين.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 على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلض عليهم ومأواهم جهنم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 وقال الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب بن لي عندك بيتا في الجنة وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الْظَالِمِينَ وَمَرْيَمَ بَنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرُجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ